BINAU UNO WASAS AZ WASHU MUUK WAHAMAZ BINAU UNO WASAS AZ كيف قضوا من حرة للتراب القدس ولالانفصال نخشى من الانجاز للتراب Let's <laughs> go. شهيدا للجنة قد سبقنا ولو ان كنت شهيدا للجنة قد سبقنا ان كنا نحتاج دليلا فدمع الشيخ المقياس إن كنا Altyazı M.K. مر الاقصى بوركتم يا جند حماس بوركتم يا امال الاقصى بوركتم يا جند حماس بوركتم يا جند حماس انظر وبناء واساس عزم www.nnw1.net شبكه النصيرات